ديسكو ما غريب، تقدم الشيف مامي في خطر محدين، وفري دوم السوشي بالنزل الحضر معنا، في خاتم مني وعبد الله طيف، وإذا تسير توفي السوشي، هو <تصفيق> ديني ديني هو ديني ديني كنت حاس بك مهوك تعشقي وتبطيلي أيك ودياني دايك <تصفيق> ولي ديني ديني ديني ديني ديني وهلا يمض رجل صار قيل سيني للدمر أراهي We gaan weer een flesje te slimmen. Hoe horen jongen? We Rasoor zegt je niet dat door. Hoor je hoor je me? Rasoor houdt je toch niet dat door. Uit een woop je Ja I'm Zie me er door